صلاتي قرة عيني وفيها راحة ذهني وفيها راحة ولجلا تعالى بها ازدادوا جمالا ازداد جمالا صلاتي قرة عيني وفيها راحت ذهني وفيها راحت تعالى بها ازداد جمالا بها جمالا صلاتي قره عيني وفيها راحت ذهني وفيها راحت ذهني الله تعالى بها ازداد جمالا جمالا وفيها بسمات روحي جلاء من جروحي بسمات روحي جلا من جروحي صلاتي راحه بالي شفاء للاوصال صلاتي راحه بالي شفاء صلاتي قره عيني وفيها راحت ذهني وفيها Oula Jillatawada, B as D u وفيها راحات, ذهني وفيها راحات ذهني أولى جلال تعالى بيها ازداد جمالا بيها ازداد جمالا أحب صلاتي خشوعا يحرك فيها دموعا يحرك فيها دموعا خمس كان أدائي بتفريجي ودوائي بتفريجي ودوائي سألت الله قبولا هجرا سألت الله قبولا موصولا سألت الله قبولا وجرا لي موصولا سألت الله قبولا وجرا لي موصولا لي صلاتي قره عيني وفيها راحات ذهني, وفيها راحات ذهني أولا جلا تعالى بها ازداد جمالا Je gaat